بسم الله الرحمن الرحيم إنا بجأنا لك فتها مدين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وإن نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينترك الله نصرا عزيزا هو الذي أنفر الشكينة في قلوب المؤمنين ليذهبوا إيمانا مع رمالهم وإلا نسود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدحل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها, فيها ويكفر عنهم شيئاتهم وكان ذلك عند الله ويعذب الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظانين بالله ظن السوء عليهم ظَهِرُ السوء ۖ الله عليهم ولعنهم وَلَدًا ۖ قُلْ لَا ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ حَسْبِي ۖ وَلَا تَكُنْ فَرِحًا كَثِيرًا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتلطلوه وتكذروه بطرة وأخيلا إن الذين يباعدونك إنما يباعدون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكت فإنما ينكث على نفسه ومن نوفى بما عاهد عليه الله فتيكيه أجرا عظيما ليقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أبوالنا وأهدونا فاستغفرنا يقولون بأردئهم ما ليس في قلوبهم قل بمن ينبط لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضررا أو أراد بكم نقا بل كان الله إما تعمدون قبيرا بل ظننتم أن لن ينطلب الرسول والمؤمنون إلى أهديهم أبدا ودين مالك في قلوبكم ومن ثم نساله يوما ثم نساله يوما بورا ومن لم يكن بلاه يوما سوداء يذهب الى العيله ويلاه يوما ما يشاء ويواجهه ما يشاء وكان الله هو الرحيم سيقولون مقلوبون ايضا طلبتم يريدون أي بذلوا كلام الله قل لن تتجلونا الله من قبل فسيقولون بل تحفظوننا بل كانوا لا يفقون إلا قديلا قل للمخلفين من الأعراب فتدعون إلى قوم كذيبا شديد تقاتلونهم أو يؤلمون وإن تسيعوا الله أجرا أتنا. وإن تتولوا فما توليتم من قبل يعذلكم عذابا أبيما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعزب حرج ولا على المليف حرج ومن يتعي الله ورده يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذره عذابا أبيما لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السفينه عليهم, عليهم واذابهم فتحا قريبا ومغانم كثيره ياكلونها فكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيره تاكلونها فعزل لكم هذه فأكل لكم هذه وتفعيدي الناف عنكم واجتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقبروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير ولو الذين كفروا لا يجدون وليا ولا نصيرا الذي ولن تجد لذنة الله تبليلا وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم في بطر من بعد أن أرسلتم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وطرقوكم على المسجر الحرام والهدي معروفا أن يدلو محلة ولولا رجال المؤمنون ومساء لم تعلموهم أن جفرهم. لم تعلموا هم ان تفاوهم فتصيبهم منهم معروفه بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تديرون عذابنا الذين كفروا منهم عذابا سليما اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله على رسوله وعلى المسلمين والزمهم كلمه التقوى وكانوا بها وأهلها. وتان الله بكل شيء عجيما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالخص لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمين لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين لا تقافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا طيبا هو الذي أردن رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وجفى الله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الحماء بينهم فراهم بكعا سجدا يبتغون خطا من الله ورقانا سيماه في وجوههم من السرور. ذلك مثلهم في التورى ومثلهم في الإنجيل. فسر أرد شره فآتره فاستغنر على قوته يُعجب الزرى عن يريض بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا